ثم مدح الممدوح الاصلي وهو جلاله الملك فاروق والفن مين انصفه غير كلمة من من مولاه والفن مين شرفه غير الفاروق را طيب بنعيد وبعدين اتفرجوا بس هنا ونبي الغنى الغنى العربي الحلو والافلام نقلة سريعة بعد كده التسليم المشهور بقى اللي بتمرجح بين كورد الفا ونهواند الفا اللي هو تارادادا أوله كرد واخره نهواند وخلوا بالكو بتعزف ازاي بتعزف كريشندو وديمينيويندو متصاعد وخافت تارارا تارارا يطلع وينزل. يطلع وينزل الناس دي ازاي بتعمل الكلام ده الله اعلم انت اللي اكرمت الفنان ورعيت فنه وردت له عز بعد ما كان محروب منه الى اخره ورويت فهده بالالحان برضاك عنه وبيرجع هوند من كلمة برضاك عنه الثانية بيرجع عن طريق النهواند المرصع وبعدين النهواند الكوبليه التاني حجاز الفاخ برضو حجاز الفاخ برضو بياخدوها من فوق ومن تحت ولاحظوا الكمانجات ما عندهاش يكمل فبتستيلف ترجع للوسط فجأة هتلاحظوا ان الصوت اختلف فجأة ده سلف من الكمانجات علشان يكملوا اللازم اللي هو الفن جنة بتسحرنا بألوانها نعيش على ظهرها ونغني ألحانها احنا يا البلاد في الجنة سكانها وانت راعيها وحارسها وردوانها خلوا بالكم من الترملو لرعشة الكمانجات عندها تاج البلاد ده تفخيم طبعا لتاج البلاد وانت رعيها وحارسها وردوانها زي ما قلنا خلوا بالكم برضو القفلة من اول في الجنة سكانها لحد ورضوانها حاجة مبهجة والله حاجة تجنم بيرجع للازمة من غير كباري ولا حاجة بيرجع للغنى الاصلي من غير كباري ولا حاجة طبعا معتمد على قدراته الشخصية ايه عبدالله ابرا يحمل حجاز للمقاونت ايه المشكلة فيها يا جماعة حاجة تجنم المهم مع الفن صالح جودة محمد عبد الوهاب मेरी नगम में पकने मंगल है तू देने मेरी नगम I'm not going غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعيه علي حسن وليكم مني كل الحب الاسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم في بحر أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.